أستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب من المخلفين يتعلم دينهم وأن يتفقهوا في دينه كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسأه جهنه هذا واجب لأنك مخلوق العباد الله ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم ما ويتفقه في الدين فالواجب على المكلفين يميعا يتلقه في الدين ويتعلم ما لا يسألهم جهلا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله والإخوة الكرام في كل مكان في مقرر علوم القرآن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة حياكم الله والإخوة هنا في الاستوديو وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في الدين وأن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا ليس هناك أفضل ولا أجمل ولا أتقى من التفقه في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة في أمس الحاجة إلى الفقهاء وإلى العلماء وإلى المربين لما لما يعني يعرض للمسلم في يومه وفي ليلته من الأسئلة والاستشكالات ويحتاج نسال عنها ويتفقه ونحن نتحدث في مقرر علوم القران كما تلاحظون عن كتاب الله سبحانه وتعالى وكيف نتعامل معه وكيف نفهم القران الكريم فهما صحيحا لان هناك اخطاء كبيره جدا تجدونها وتعرض لكم في فيما تقرؤون من الكتب او فيما تسمعون او فيما تقرؤون في الانترنت وفي غيرها فأنتم في أمس الحاجة إلى معرفة هذه الأصول وهذه الضوابط لكي تعرف ما هو الحق من الباطل مما يكتب وما يقال عن القرآن الكريم كنا في المحاضرة الماضية تحدثنا عن الأحرف السبعة للقرآن الكريم والمقصود بالأحرف السبعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف وأردنا أن نتوقف مع هذه الأحاديث ومع أقوال العلماء رحمهم الله في دلالة هذه الأحرف السبعة وكنا تحدثنا في المحاضرة الماضية وقلنا إن هناك من العلماء من قال إن حديث الأحرف السبعة من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وهؤلاء طبعا أراحوا أنفسهم طبعا خلاص من المتشابه لا نستطيع أن نتحدث فيها، وهناك من قال إن المقصود بالأحرف السبعة ليس المقصود به سبعة أحرف بالضبط وإنما مطلق العدد يعني مطلق التكثير يعني أربعة خمسة ستة سبعة يمكن أكثر من سبعة فهؤلاء ايضا أراحوا أنفسهم من التحديد أن ألزم نفسه بأن يقول الله هذه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثم قلت لكم أن هناك من ذكر أوصلها إلى خمسة وثلاثين أو إلى أربعين قولا ولكن إذا جمعتها لا تزيد عن عشرة أنا أردت الحقيقة أن أقتصر منها على ثلاثة هي أشهر ما قيل فذكرت لكم القول الأول وهو القول بأن الأحرف السبعة هي ألفاظ مختلفة والمعنى واحد وهو ما يسميه العلماء بالمترادف ومثاله مثل أقبل وتعال وهلُم وإلى هذاه وهذا القول قلت لكم أنه قول جماهير الفقهاء والمحدثين قال به سفيان بن عيينة وقال به محمد بن جرير الطبري وابن عبد البر رحمه الله وغيرهم ويعني قال يعني هذا الذي يخرجهم من لكي ينسجم القول أن الأحرف الستة لأنك لا تجد في القرآن الكريم أي لفظة تقرأ بسبعة أوجه بهذه الطريقة يعني المترادفة وإنما تجد لفظ واحد فقط. فقالوا الستة الأحرف الأخرى نسخ يعني لما جمع عثمان بن عفان المصحف جمعه على حرف واحد من هذه الأحرف. جمعا للأمة على حرف واحد لأن هذا من باب الرخصة وليس من باب الإلزام. والقول الثاني هو أن هذه الأحرف السبعة المقصود بها سبع لغات لسبع قبائل من العرب مبثوثة في القرآن الكريم فهذا نزل بلغة قريش وهذا نزل بلغة هذيل وهذا نزل بلغة بني بكر وهذا نزل بلغة الهالي اليمن وهكذا وأيضا ذكرنا المؤاخذات على هذا القول طيب إذا كان المقصود التيسير فالذي نزل بلغة اليمن ليس فيه يسر على الذي نزل على قريش والذي نزل بلغة قريش ليس فيه يسر على ما نزل بلغة اليمن وهكذا فهناك يعني إشكال في هذا القول القول الثالث وهو قول جماهير القراء قال به ابن قتيبة وقال به ابن الجزري وقال به أبو الفضل الرازي صاحب كتاب حديث الحرف السبع قال إنها سبعة أوجه من التغاير والاختلاف في الأوجه القرائية كيف؟ طيب تعال يقول ابن قتيبة رحمه الله وهذا الذي فتح الباب حقيقة لهذا الفهم يقول وقد تدبرت وساقر لكم كلامه قال وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه طبعا سوف يأتي معنا إن شاء الله الحديث عن القراءات إن شاء الله بعد قليل لكن باختصار شديد الأحرف السبعة لا تساوي القراءات السبعة أبداً القراءات السبعة هذا عمل محمد بن أبي أو أحمد بن موسى أبو بكر بن مجاهد المتوفى 325 تقريبا وعشرين تقريباً وأما الأحرف السبعة فهو حديث نبوي ويعني نص قديم يقول ابن قتيبة وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة وجوه أولها الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بنائها مما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغير في معناها مثلا هؤلاء بناتي هن اطهر لكم او اطهر لكم هل نجازي الا الكفور هل يجازى الا الكفور ويامرون الناس بالبخل وفي قراءه ويامرون الناس بالبخل هذه واحده الوجه الثاني أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها مثلا قالوا ربنا باعد بين أسفالنا في قراءة قالوا ربنا باعد بين أسفالنا باعد يعني طلب باعد فعل أمر وفعل ماضي إذ تلقونه بألسنتكم وفي قراءة تلقونه بألسنتكم وكانت تقرأ عاشا إذ تلقونه بألسنتكم الشكل واحد والمعاني مختلفه طيب الوجه الثالث أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشزها وانظر إلى العظام كيف ننشرها حتى إذا فزع عن قلوبهم في قراءة حتى إذا فرغ عن قلوبهم واضح؟ الوجه الرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها وهذا هو نفس قول ابن جليل إن كانت إلا صيحة واحدة وقرى ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة وكالصوف المنفوش وكالعهن المنفوش الوجه الخامس أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها مثل قوله سبحانه وتعالى وطلح منذود في قراءة وطلع منذود الوجه السادس أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير وذكروا عليه مثال وجاءت سكرة الموت بالحق في قراءة وجاء وجاءت سكرة الحق بالموت قالوا هذا تقديم وتأخير في القراءة الوجه السابع والأخير أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله تعالى وما عملته أيديهم وفي قراءة وما عملت أيديهم بدون وما عملته ونحو قول إن الله هو الغني الحميد وفي قراءة إن الله الغني الحميد بدون هو هذا قول ابن قتيبة وهذا القول له حظ كبير من النظر عند التدقيق فيه ابن الجزري رحمه الله كان يعني نصر هذا الفكرة فكرة أنك تبحث عن أوجه الاختلاف في القراءات الموجودة قراءات العشر تبحث عن الأوجه الاختلاف في القراءات العشر قال ابن الجزري رحمه الله ولا زلت أستشكل هذا الحديث هذا الكلام اللي قلت لك منصور أن ابن الجزري ذكره قال ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة الشيخ عبد العز قاري يقول بقيت عشر سنوات ثم سألت الشيخ الشنقيطي محمد الأمين فقال هذا الحديث عندي من المشكلة لا أعرف معناه فالشيخ ابن الجزري رحمه الله يقول جلست تأمل نيف وثلاثين سنة نيف يعني من الثلاثة إلى السبعة يعني إما ثلاثة وثلاثين سنة أو سبعة وثلاثين سنة أو خمسة وثلاثين حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله وذلك أنني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها ذها هذه نقطة مهمة يعني أدخل حتى الشاذ في الدراسة وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها وهذه مسألة مهمة يعني نحتاج ندقق فيها يا مشايخ يعني واحد خبير زي ابن الجزري واحد خبير زي ابن ابن قتيبة ودرسها دراسة وهذه هذه يمكن ضبطها يعني يمكن لكل باحث الآن خبير في القراءات أن يختبر هذه النظرية وهذا القول قال ثم ذكر الخلافات قال إما في الحركات بلا تغير مثل البخل والبخل أو بتغير في المعنى فتلقى آدم من ربي كلمات فتلقى آدم من ربي كلمات وإما في الحروف بتغير المعنى مثل تبلو وتتلو ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفه وننحيك ببدنك في قراءة ما يبنى نجيك ننحيك واما في الحروف بتغير المعنى للصورة نحو تبلو وتتلو إلى آخره أو عكس ذلك بتغير الصورة مثل بسطة وبسطة بالصاد والسين الصراط والسراط أو بتغيرهما نحو أشد منكم ومنهم ويأتلي ويتألى وفمضوا إلى ذكر الله فسعوا إلى ذكر الله وإما في التقديم والتاخير نحو فيقتلون ويقتلون أو فيق فيقتلون ويقتلون تقديم وتاخير أو في الزيادة نحوه أوصى ووصا أو الذكر والأنثى هذه سبعة أوجه ولذلك يرى يعني كثير من المعاصرين يختارون هذا القول الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى أنا أريد أني أختم حقيقة ولا أطيل أني أطلم منك يا محمد لو سمحت أنك تقرأ لنا الرأي الذي رجحه الدكتور عبد العزيز قاري لو سمحت ماذا يقول الدكتور عبد العيز قاري وقرب المايك لو سمحت طبعا عبد العيز قاري له كتاب الذي تقرأ منه اسمه حديث الأحرف السبعة للدكتور عبد العيز عبد الفتاح قاري ومن أجود من درس هذا الموضوع بالمناسبة الشيخ الشيخ مناع القطان له كتاب ايضا عن حديث الأحرف السبعة كتاب قيم جدا ماذا يقول الشيخ عبد العيز لو سمحت قال الأحرف السبعة هي وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة يمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآن منزلا والعدد هنا مرد بمعنى أن أق أن أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أوجه وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من القرآن يا سلام جميل يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عبد العزيز أنها زي ما ذكر يعني ابن الجزري هنا أنها سبعة أوجه من الأوجه القرائية قد لا تكون سبعة ممكن تجي مرة وجهين مرة ثلاثة مرة أربعة لكن لا يمكن أن تزيد عن سبعة واضح لذلك ممكن بعض الكلمات هل ورد فيها سبعة أقوال مثل جبريل وجبرائيل وجبرائيل وجبرائيل ولها أكثر من قراءات فهي أوجه أول قرائية الأمر الثاني العدد مقصود أنها سبعة الأمر الثاني كلام ابن الجزي رحمه الله وتتبعه الدقيق لكل الأوجه يعني يؤكد ويعني ويص... يص... يعني يجعل هذا القول يعني أحظى الأقوال بالنظر إن شاء الله نعم نحن لا نجزم به لأن الأقوال مختلفة وعندما تقرأ كل قول من هذه الأقوال فإنه يعني تجد فيه لا وحظ من النظر لكن هذا من أحظاها بالقبول والله سبحانه وتعالى عندك سؤال يا شيخ أحصل عليك يا شيخ هل توجد كلمة بلغة السمع مثلا يا شيخ نعم في التطبيق شيخ فيه فيه كلمة جبريل مثلا ورد فيها وهناك أمثلة الحقيقة لكن يعني موجودة في الكتب التي يعني ذكرت هذا ممكن أننا يعني نرجع لها في كتاب المحرر للدكتور مساعد الطيار ذكر أمثلة في عند حديثي عن هذا الوجه يمكن أنها تصل إلى سبعة أوجه لكنها قليلة ونادرة الحقيقة يعني أكثر الأوجه تجدها ثلاثة أو وجه أو أربعة لكن إذا تصل للسبعة نادر فكي يكون معنا الحديث أن أقصى ما تصل إليه سبعة أحرف ولكن لا يعني ذلك أن كلها تصل إلى هذا العدد وإنما يعني هذا أقصى ما, ما تصل إليه طيب هذا بالنسبة للموضوع الأحرف السبعة شباب يعني الاختلاف فيه كبير جدا هناك إشارة واضحة إلى أنه لم يكن من الموضوعات التي لفتت نظر الصحابة وعنايتهم فلم يسألوا عن معنى فلم يسألوا عن معنا الأمر الثاني أنه كان في آخر العهد النبوي ما يدل على أنه لم يكن يعني من الموضوعات التي يعني اشتهرت وعرفت بين الصحابة رضي الله عنهم ولذلك سأل عثمان كما في حديث أبي علاء أنه أو عند أبي علاء أنه قال أي يعني أحرج على من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة حرف لا وقف فقام أكثر من في المسجد قال وأنا أشهد معكم فدل على أن الموضوع يعني ما كان يستحوذ على اهتمام الكثيرين هم يعرفونه لكنهم لم يسألوا عنه ولم يعني يكون صعبا عليهم طيب تفضل. بمعنى هذا الشيخ لأن جمع عثمان رضي الله عنه يشتمل الأحرف السبعة نعم الذي يظهر الله عنه على القول الأخير القول نعم, نعم على القول الأخير أن جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وجمع أبي بكر قبله يشتمل على الأحرف السبعة لأنها أوجه قرائية وأنها لا تخرج الأحرف السبع عن هذه الأوجه التي وقعت في اختلاف القراءات الموجودة. والله أعلم يعني وهذا القول يعني نصراه القراء ابن ابن الجزري ووو وغيره. و... و... فضلك الشيخ الآن كمن يعني يقرأ الآن في اليمن؟ فإذا تينا إلى قريش يعني هل يقرأ بما يعني على على ما نزل عليهم أم؟ تيسير. هل يزمل يجمع بينهم؟ لا. أيوة أحسنت هذا طبعا على القول الثاني. القول الثاني الذين يقولون ان المقصود بالاحرف السبعه لغات سبع قبائل منثوره في القران الكريم لكن نحن قلنا هذا القول يرد عليه هذا القول وهو يعني اين التيسير اذا كنت ستلزم كل قبيله بانها تقرا بلهجه القبيله الاخرى يعني ليس يعني القران الكريم هل نزل منه نسخه كامله بلغه اليمن ونسخه كامله بلغه قريش ونسخه كامله بلغه بني بكر الجواب لا اذن نزل بعضه بلغه هؤلاء فيمكن كما يوجهه بعض العلماء واللغويين أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كانت قد نضجت فيه اللغة العربية المشتركة التي يتفاهم بها العرب جميعا وكانت قريش هي يعني حامية الحرم وهي التي يرد الناس كل قبائل العرب يأتون إلى مكة يحجون إلى البيت فكانت القريش تتخير من لغات القبائل أحسنها حتى أصبحت لغة قريش هي أفضل اللغات فنزل القرآن الكريم بلغتها فكانت جميع قبائل العرب تفهم هذه اللغة واضحة شباب فالقرآن الكريم نزل بلغة واضحة تفهمها جميع العرب ولم يثبت أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يعني استشكل معنى آية من الآيات لأنها من غير لغته إلا أمثلة قليلة مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما قال ما كنت أدري ما فاطر حتى سمع الاختصم إلي اثنان من أهل اليمن في بئر فقال أحدهما أنا حفرتها فقال الآخر أنا فطرتها فمعنى كلام الثاني فطرتها يعني يقول أنا الذي ابتدات الحفر ثم تركته فجاء هذا الرجل وأكمل الحفر فأنا أولى منه لأنني أنا الذي ابتدأت ثم تركت الحفر لأسباب فمعنى قوله فطرتها يعني ابتدأت الحفر وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى الله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق ومبتدئ خلقهما سبحانه وتعالى وهو نفس المعنى تقريبا وإن كان يعني هناك فروق دلالية فيه مع قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي منشئهما على غير مثال سابق طيب هذا موضوع الأحرف السبعة ويعني طبعا ذكرناه باختصار شديد يعني نكفينا أننا أعطينا هذه الفكرة عن هذا الموضوع نأتي لموضوع القراءات يا شباب القراءات وأنا سألتني يا منصور سؤال وقلت يعني ما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة خلنا نبدأ قصة القراءات وش المقصود بالقراءات القراءات يعني يقول العلماء فيها هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها معزوا لناقله لاحظ التعبير هذا تعريف ابن الجزري رحمه الله في كتاب النشر هي اختلاف أداء كلمات القرآن الكريم معزوا لناقله معرفة هذا الاختلاف هذا هو علم القراءات بحيث أنك تجي يا منصور، فإذا بك ما شاء الله تقرأ برواية حفص عن عاصم، وتقرأ برواية شعبة عن عاصم، وتقرأ برواية ورش عن نافع، وبرواية الدوري عن أبي عمرو، فإذا قرأت أقول لك هذا من قراءة من تقول هذه قراءة الدوري عن أبي عمرو، وهذه قراءة ورش عن نافع، وهذه قراءة فلان ما شاء الله هذا علم القراءة، فأنت مقرئ وهذا هو علم القراءة. معرفة اختلاف أداء كلمات القرآن الكريم معزوا لناقله يعني لمن قرأ به من هؤلاء القراء حلو طيب خلونا نأخذ فكرة القراءات كيف بدأت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن الكريم من جبريل صح ويقلئ الصحابة ولم يثبت لدينا أنه حصل أي اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في القراءة إلا في حديث هشام بن حكيم ابن حزام عندما وقع اختلاف بينه وبين عمر أو حديث أبي بن كعب عندما وقع اختلاف بينه وبين أحدهم في قراءة سورة النحل هذه فعلا قراناها عليكم وهي حديث متواتره صح هل هذا جزء من اختلاف القراءات هو جزء منه قطع لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عهد أبي بكر الصديق تفرق الصحابة في الأمصار مع الفتوحات وفي عهد عمر زاد الأمر وفي عهد عثمان فسافر عبد الله بن مسعود إلى وين؟ الى الكوفة واستقر في الكوفة حتى توفي رحمه الله عام اثنين وثلاثين هجرية. وسافر أبو الدرداء إلى دمشق واستقر في دمشق. وسافر أبو عبد الرحمن السلمي أيضا من المدينة في عهد عثمان واستقر في الكوفة. المهم تفرق الصحابة رضي الله عنهم. حلو الكلام. وأبي بن كعب بقي في المدينة، وأخذ كل واحد من هؤلاء الصحابة الكرام يقرأ ويعلم الناس بما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة، وأخذ كل قوم أو كل مدينة تقرأ بري بالقراءة التي تعلمتها من هذا الصحابي الجليل وهو يقرئهم كما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد أمرهم بذلك عندما قال اقرأوا كما علمتم، ولا تنازعوا. ولا تماروا لما جاء أهد عثمان بن عفر رضي الله عنه ظهر النزاع لأنه جو أولاد الصحابة رضي الله عنهم وبدأ الاختلاف هذا يقرأ بقراءة هذا يقول قراءة يحسن من قراءتك حتى وصلت المسألة إلى بعضهم يكفر بعضا هذه مشكلة فعثمان رضي الله عنه عندما جمع المصاحف في زمانه وأرسل المقرئين حتى يعلم هؤلاء أن هذا الاختلاف اختلاف سائر وهو ما شاءه الوحي وليس الاجتهاد هذا الاختلاف في القراءات من الوحي والتوقيف لأن عندما نقول قراءات توقيفية يا شباب وش نقصد بالتوقيفية؟ نقصد بها أنه لا علاقة لاجتهاداتنا بها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأنا نحن نقرأ كما علمنا نقف عندما علمنا عند الشيء الذي علمنا يا هذا التوقيف تقف عند النص ولا تجتهد الرسول قال ننشزها قلنا ننشزها قال ننشرها ونننشرها، ولا ممكن إنك تقرأها مثلا ننسزها، ننسرها تبشين بدون بدون بشين يعني تبسين في في احتمالات كثيرة ممكن نقرأها وانظر إلى العظام كيف تنشرها وانظر إلى العظام كيف ينشرها صح ولا لأ لأنه تاحتمالها النقط لكنه ليس ليس بصحيح نحن لا نقرأ إلا كما وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نشأت القراءات وبدأت كل بلدة تحافظ على القراءات والروايات التي وردتها وفيها اختيارات يعني مثلا العلماء نافع ابن نافع المدني رحمه الله وهو من ائمه القراءات يقول أخذت القرآن عن سبعين من التابعين فعمدت إلى ما اتفقوا عليه فقرأت به يعني شاف الشيء اللي اتفقوا عليه اتفقوا عليه فاختاره هو قراءة له سميت قراءة نافع هل معناها أن نافع هو الذي ابتكرها الجواب لا لأن ما في أحد القراءات كلها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لأنه اشتهر اشتهر هو بالجلوس والإقراء والتعليم لهذه القراءة قلنا قراءة نافع وعاصم اشتهر بأيضا الإقراءة والتفرغ لها في الكوفة قلنا قراءة من؟ عاصم ونحن اليوم نقرا بقراءه بروايه حفص عن عاصم ليس المقصود انه اجتهد هو فات بها لا هو يقرا كما كان يقرا الناس في زمانه ولكنه قد تخصص وتفرغ فنسبت اليه نسبه اختصاص وتفرغ واجاده وهكذا طيب مصدر القراءات كما قلت لكم مصدر القراءات يا محمد من وين النبي صلى الله عليه وسلم اذا نقول مصدر القراءات هو الوحي والادله على ذلك كثيره لكن مثلا من الادله التي يمكن ان نستدل بها في سوره يونس قوله سبحانه وتعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله طل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى الي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما له حق الاجتهاد وإنما كما تلقى من جبريل عليه الصلاة والسلام أيضا في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وفي قوله في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حتى هو يجتهد في بيان أوجه القراءات وإنما هو كان مبلغ عليه الصلاة والسلام كما بلغه جبريل ولا حديث في ذلك يعني كثيرة طيب تعدد القراءات وأسبابه بعضهم يعيده إلى اختلاف اللهجات نحن نقول نعم هو جزء من أسباب اختلاف القراءات فاللهجة كانت تراعى يعني مثلا هذا لا يستطيع أن يغير لهجته من التيسير وكما ذكر في الأحرف السبعة التيسير على هؤلاء كبير في السن لا يستطيع غلام صغير لا يستطيع أن يغير لهجة قبيلته وهكذا فنقول من أسباب تعدد القراءات يعني اختلاف اللهجات وتعدد اللغات وغيرها نأتي الآن إلى مسألة مهمة وهي تاريخ هؤلاء القراء من هم القراء السبعة يا شباب؟ تعرفهم يا محمد؟ لو سألتك عن القراء السبعة تعدهم لي؟ حاول يلا حافظ عاصم هذا ليس من القراء، هذا من الرواة. أعطني الشيخ حقه اللي هو عاصم عاصم أحسنت ونافع أحسنت، نافع من المدينة، وعاصم من الكوفة، أيوه؟ و... مكة، من هو اللي كان فيها؟ ابن كثير المكة، أحسنت تعال عند دمشق من هو اللي كان في دمشق وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله نعم اللي هو عبد الله ابن عامر الدمشقي هاي منصور كمل من الكسائي الكسائي من الكوفة وحمزة حمزة من الكوفة أيضا باقي واحد من البصرة كبه أبو العلاء ابو, أبو عمرو بن, عمر بن, عمر بن العلاء ابو عمرو بن العلاء احسن عمرو بن البصري هؤلاء السبعة إذا نقول كما قال محمد نافع المدني وأبو عبد الله بن كثير المكي وأبو عمرو بن العلاء البصري وعبد الله بن عامر الدمشقي والكسائي وحمزة وعاصم هذولا كلهم في الكوفة ثلاثة وهذا يدلنا على أن الكوفة كانت يعني يوم اختيار القراءات السبع كانت حافلة بالقراء طيب جميل جدا هؤلاء السبعة طبعا ابن الجزري أضاف عليهم ثلاثة القراء الثلاثة يعقوب الحضرمي وخلف وأبو جعفر المدني واضح سارة عشر القراء يعني العشرة دعونا نأخذهم نافع المدني ولد سنة سبعين هجرية فهو من التابعين وتوفي في مئة وسبعة وستين هجرية وعلى وهو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم أبو رويم الليثي أحد القراء السبعة الأعلام أقرأ الناس دهرا طويلا نيف على سبعين سنة سبعين سنة وهو يقرأ الناس القراءة ما شاء الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان العلماء يعتبرون قراءة نافع قراءة السنة لأنها قراءة أهل المدينة قراءة الصحابة وقراءة فيرون أنها أقرب إلى السنة وإلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم طيب توفي كما قلنا 169 أخذ عنه طبعا طلاب كثيرون جدا لكن اشتهر منهم اثنان يعني كانوا من أبرز القراء. طبعا فكرة اختيار السبعة القراءات بالمناسبة ترى فكرة متأخرة يعني لاحظ الآن نافع ومات سنة 169 وعاصم 120 وعبد الله بن عامر 118 متقدم الذي اختار السبعة القراء هؤلاء هو أبو بكر بن مجاهد أبو بكر بن مجاهد في حقيقة هو يمكن أن نقول أنه من تلاميذ ابن جرير الطبري هو من تلاميذ ابن جرير الطبري وإن كان ليس بعيد عنه في السن يعني ابن جرير الطبري توفي 311 أو 310 وهذا توفي ثلاثمائة واربع وعشرين واربع وعشرين وفي بعض الروايات خمس وعشرين فهو غير بعيد عنه لكنه من تلاميذه هو أول من فكر وقال القراءات كثيرة وما شاء الله لأئمة كثيرون والقراء كثيرون لماذا لا أقرب هذا العلم فأختار أبرز سبعة من هؤلاء لأئمة وأختار لكل واحد منهم أبرز اثنين من تلاميذه وأؤلف كتاب في هذا ففعلا ألف كتاب سماء السبعة جمع فيه سبعة قراء وكل قراء كل قارئ اختار له راويين فأصبحنا نقول للإمام القارئ وللتلميذ الراوي ثم الراوي أيضا يورد عنه أحيانا أوجه وجه، وجهين ثلاثة فيقال الوجه هو ما يروى من اختلاف عن الراوي واضح فعندك الآن القارئ والراوي والوجه فأصبح الآن اختار سبعة ولكل واحد اثنين كم سرنا كم رأة طلعت أربعة عشر راوي فجاء ابن الجزري وجاء من بعده فأضاف إلى السبعة ثلاثة وكل واحد له راويان طلعنا بكم بعشرين راوي ولذلك ألف ابن الجهة سبعة جاء بعده ناس ألفوا ثمانية ناس ألفوا العشرة ابن الجزري ألف النشر في القراءة العشر وهذا الذي عليه الناس اليوم إذا قالوا فلان عنده العشر الكبرى وفلان عنده العشر الصغرى العشر الصغرى المقصود بها رواية القراءات العشر من طريق الشاطبية ومن طريق الدرة الدرة في القراءات الثلاث هذه تتكمل عشر أما العشر القراءات الكبرى فهي قراءة القراءات العشر من طريق كتاب النشر لابن الجزري أو من طريق اللي هي طيبة النشر طيبة النشر هي ألفية أو منظومة نظمها ابن الجزري رحمه الله اشتملت على قراءات العشرة القراء ولكنها فيها زيادة في الأوجه وفيها زيادة في الوجوه فهي أكثر وأوسع والقراءات السبع يعني صنف فيها العلماء مصنفات من أبرزها كما قلنا أولها اللي هو كتاب السبعة لابن مجاهد ثم جاء كتاب بعده أيضا واشتهر شهرة عظيمة اسمه التيسير في القراءات السبع لأبي عمر الداني رحمه الله المتوفى سنة 444 وهذا الكتاب يعني سبحان الله العظيم حظي بقبول عظيم حتى كان يحفظه العلماء وهو كتاب منثور ما أدري قرأته يا شباب لا اللي هو التيسير في القراءات السبع مر عليك محمد كتاب مشهور يعني جدا لابي عمر الداني اسمه التيسير في القراءات السبع كانوا يحفظونه ويقرؤون طلابهم به يعني مثلا لازم الطالب يحفظ الكتاب ثم يأتي فيقرأ فيقول مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشزها في الكتاب موجود أن نافع قرأ بإزاي ننشزها أما عاصم وفلان قرأ ننشرها فيضبط لك الأوجه وما لم تحفظ الكتاب لا تستطيع أن تضبط الأوجه فلما جاء الشاطبي رحمه الله وهو القاسم بن فيره الشاطبي نظم كتاب التيسير لأبي عمر الداني هذا وحوله إلى قصيدة بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت, وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا إلى آخر ما ذكر في قصيدة اللي يسمونها حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للقاسم بن فيره الشاطبي المتوفى خمسمائة ما أدري كم خمسمائة وكذا وقد عاش في مصر رحمه الله وكان من كفيف البصر، لكن ما شاء الله عليه يعني نظم التيسير في الشاطبية وأصبح اليوم الذي يريد أن يقرأ القراءة السبع لازم يحفظ الشاطبية، صح ولا لا؟ اليوم يقولون تحفظها من طريق الشاطبية ولا من طريق الطيبة وإلى آخره. لا بد من حفظ هذه المنظومات لكي تستطيع أنك تضبط القراءات السبع. جمع فيها. كتاب التيسير وأضاف بعض الإضافات من عنده جاء ابن الجزر رحمه الله ثرأ إضافة ثلاث قراءات يعني تتوفر فيها شروط القراءات الصحيحة المتواثرة وهي قراءات كما قلت لكم يعقوب وابو جعفر وخلف وألف فيها منظومة سماها الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية وأصبحت الشاطبية مع الدرة هذه العشر الصغرى اللي يحفظ الآن يا منصور الشاطبية زائد الدرة لابن الجزري ويقرأ بمضمنها يقولون هذا عنده القراءات العشر الصغرى حلو ثم جاء ابن الجزري فنظم طيبة النشر في القراءات العشر فضمنها طرقا جديدة وطرق إضافية فقالوا هذه القراءات العشر الكبرى لأنها أكثر من حيث الطرق واضح هذا هذا الذي استقر عليه علم القراءات اليوم فيقولون قراءة نافع قراءة الآن ذكرنا نافع صح من هم طلابه أو أبرز طلابه قالون الذي اختاره ابن, ابن مجاهد قالون وقالون هو عيسى بن مينا الزرقي الملقب بقالون ولقبه نافع بقالون لجودة قراءته لأن قالون معناها جيد وورش وهو عثمان بن عبد الله أبو سعيد القبطي المصري متوفى سنة 197 هجرية هذولا براء المدينة نأتي إلى ابن كثير المكي ولد سنة 45 هجرية توفي 120 يعني هو أقدم من من نافع ورواته البزي وقنبل البزي أحمد بن محمد ابن أبي بزة وهو فارسي ومن أهل همدان وقنبل وهو محمد بن عبد الرحمن المخزومي توفي 291 أبو عمرو البصري هذا من أئمة اللغة ومن أئمة القراءة في نفس الوقت توفي سنة 154 هجرية روى عنه القراءة حفص بن عمر الدوري متوفى 246 وأيضا السوسي متوفى 261 صالح بن زياد السوسي عندك سؤال يا منصور يا شيخ هل اختلف طيب الاختيار في مثلا عن حفص عاصم أيوة وابن مجاهد اختار حفص عنه و... وشعبه وشعبة نعم هل أحد أتى أحد من العلماء واختار غيرها هالاثنين أضاف إليهم يعني بعضهم ربما يضيف قارئا ثالثا في بعض الكتب لكنه لم يخالف أحد في أن هؤلاء الذين اختارهم ابن مجاهد هم أجود قراء الذي أو أجود تلاميذ هذا الشيخ نعم تفضل يا محمد صلى الله عليه شيخ أن مثلنا في روعة وقالون ورش هل تحصد بينهم خلافات نعم هذا يعني؟ لا شك طبعا لأنه لو لم يكن هناك خلافات لكانت قراءة واحدة لكن ولذلك العلماء تتبعوا هذا تتبعا دقيقا فحصروا كل الفروق بين شعبة وبين حفص بين ورش وبين قالون وهكذا بين كل القروة الفروق الدقيقة سواء في همزة أو في حرف أو في كلمة أو إضافة وكذا وفيها جداول وفيها مؤلفات رائعة جدا يعني الذي يريد أن يحفظ هذه القراءات مضبوطة 100% طيب أكمل لكم بس القراء القارئ الرابع قارئ أهل الشام أهل دمشق عبد الله بن عامر الشامي وهو أكبرهم سنا لأن توفي ولد سنة ثمانية هجرية وتوفي 118 فبعضهم يدخله في التابعين أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني إمامهم وهو رحمه الله كان تابعيا جليلا وعالما شهيرا وصل بالناس في الجامع الأموي سنين طويلة وقبض الرسول صلى الله عليه وسلم عمره سنتان وقد ثبت سماعه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه أشهر من روى عنه هشام بن عمار شيخ البخاري هشام بن عمار المتوفى 245 هجرية وابن ذكوان عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان المتوفى 242 هجرية هذول قراء الذين روى عن هشام عن ابن عامر الدمشقي قراء أهل الشام آه في الكوفة ثلاثة وفي الكوفة الغراء منهم ثلاثة كما قال الشاطبي عاصم بن أبي النجود الكوفي متوفى 127 هجرية روى عنه القراء الشعبة ابن عياش بن سالم المتوفى 193 وحفص بن سليمان المتوفى 180 هجرية وحمزة الكوفي متوفى 156 روى عنه وحمزة بن حبيب روى عنه خلف بن هشام متوفى 229 وخلاد بن خالد الشيباني المتوفى 220 الكسائي الكوفي أيضا من أمة النحو كما تعلمون ومن أمة القراءات في نفس الوقت توفي 189 وتسعة هجرية علي بن عبد الله الأسدي الكسائي. روى عنه الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي المتوفى 240 وحفص الدوري هو نفسه الذي روى عن عن أبي عن عاصم. حفص عفوا روى عن عن, عن أبي عامر. روى عن عن أبي عمر البصري حفص بن عمر بن عبد العزيز المتوفى 246 هجرية القارئ الثامن أبو جعفر المدني أبو جعفر المدني المتوفى 130 هجرية وهو يزيد بن القعقاع المخزومي روى عنه عيسى بن وردان وسليمان ابن جماز يعقوب البصري متوفى 205 روى عنه رويس محمد بن المتوكل متوفى 238 وروح بن عبد المؤمن المتوفى 234 خلف العاشر توف في 229 روى عنه إسحاق وهو من قراء آه، الكوفة آه، إسحاق بن إبراهيم بن عثمان هذا من القراء الذين روواه عن خلف وإدريس بن عبد الكريم الحداد المتوفى 292 هجري هذه هؤلاء عشرة من القراء وعشرين من الرواه وهذه قراءاتهم مضبوطة ومحفوظة في كتاب النشر في القراءات العشر وفي طيبة النشر وايضا في الشاطبيه زائد الدرة المضية يعني روت واشتملت على كل قراءة هؤلاء نجي على سؤال مهم جدا وهو ما هي شروط القراءة الصحيحة الآن لما يجي يقول لي والله قراءه يعقوب قراءة هذه قراءة صحيحة متواترة طيب تعال سؤال مهم جدا ما هي شروط القراءة الصحيحة كم بقي معنا من الوقت يا شباب بقي معنى عشر دقائق تأتي الآن عند العلماء الذين اختاروا هذه القراءات. فإذا بهم قد راعوا شروط مهمة جدا أول شرط صحة إسناد هذه القراءة صحة سند هذه القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهم شرط الشرط الثاني أن توافق الرسم العثماني الذي كتب به الصحابة المصاحف طبعا نحن نقول الرسم العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان والصحيح أنه الرسم المصحفي لأن عثمان رضي الله عنه ما كان له اختيار في الإملاء يعني الإملاء هي وجودة أصلا قبل عثمان وبعد فالصحيح أن نقول رسم المصحف إذن أن توافق رسم المصحف وأن تكون صحيحة السند والثالث أن توافق وجها من أوجه العربية ولو احتمالا واضح فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهذا قراءة صحيحة من فضل أحسن لك شيخ تقصد صحة سند التواتر أو الصحة اللي؟ طبعا ابن الجزري قال صحة السند والصحيح أنه التواتر نعم لكن سوف ياتينا سؤال مهم يا منصور وهو هل التواتر عند القراء هو نفسه التواتر عند المحدثين يعني التواتر عند المحدثين هو رواه جمع هو ما رواه جمع ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم ويكون مستند روايتهم الحس رايت وسمعت الاخره هل هذا متوفر في في روايات التواتر القرآنية؟ الجواب أن التواتر للروايات القرآنية أشد من ذلك وأكثر فهو ليس رواية طبقة أو مجموعة من الناس يستحيل تواطوهم على الكريم لا هو رواية الأمة كلها طبقة من طبقات الأمة عن مثلها فحفص بن سليمان مثلا ما كان هو الذي يقرأ بهذا الرواية وحده وإنما كان طبق لو يخطأ حفص رد عليه آلاف ممن درس هذه الرواية وقرأ بها واستفاضت عند الناس، لكنهم سموه تواترا والحقيقة بيني وبينك هذا من إشكاليات المصطلحات فعلا. نقل يعني يسمونها رحلة المصطلحات. التواتر موجود عند المناطق وموجود عند الأصوليين وموجود عند المحدثين وعند القراء وكل منهم ينظر له من زاوية ليس هو بمعنى واحد. ومثله الشاذ مثلا الشاذ عند المحدثين هو وذو الشدود ما يخالف الثقة فيه الملا يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لكن الشاذ وهو مردود عندهم. الشاذ عند القراء هو ما تخلف شرط من شروط صحة من شروط القراءة الصحيحة فيه. فمثلا لم يوافق العربية أو لم يوافق الرسم العثماني، سمي شاذا لكن يستفاد منه في الاستنباط ويستفاد منه في في الفقه إلى آخره. فإذا هذه ثلاثة شروط صحة السند، وموافقة الرسم ولو احتمالا، وموافقة الموافقة العربية ولذلك يمكن أن نقسم القراءات إلى أقسام الأول القسم القراءات المتواترة وهي التي نقلها جمع من الثقات القراءة المشهور مستفيضة القراءات التي صح سندها واشتهرت قراءتها وهذه القراءات كذلك يقطع بقرآنيتها والقراءات العشر كلها فيها هذا في هذه الصفة النوع الثالث هي القراءات المروية بطريق الآحد صح سندها لكن خالفت الرسم أو خالفت العربية وهذه يسمونها الشاذ القراءات التي لم يصح سندها وهذه التي يسميها السيوطي يقول يعني مثل قوله سبحانه وتعالى ملك يوم الدين ملك فعل الماضي ما هو بمالك ولا ملك وإنما يقول ملك يوم الدين هذه قراءة قال لم يصح سندها وهناك قراءات موضوعة قراءات موضوع عصلا ما تسمى قراءات لا تجوزا مثل حديث الموضوع هل الحديث الموضوع حديث لا بس يسمونه حديث ولذلك يقول العراقي قال شر الضعيف الخبر المكذو الموضوع الكذب المختلق المصنوع ما يسمى حديث لا تجوزا حتى يقال موضوع وما زيد في القراءات على وجه الإدراج كما يعني يذكرون عن قراءات عبد الله بن مسعود وقراءة علي مثلا أو أخ لأم مثلا فقطعوا أيمانهما قالوا هذه قراءات مدرجة وليست يعني واضح يا شباب إذن هذه من أهم المسائل التي يمكن أن نتكلم عنها في موضوع القراءات القرآنية أولا كيف نشأت وهي أصلا مصادرها الوحي ليس الاجتهاد الأمر الثاني كيف انتخب هؤلاء إلى رحمهم الله أوثق القراء وأشهر القراء وجعلوها في هذه الكتب ويعني استقر رأي الأمة على اختيار هذه القراءات العشر والقراءة بها والرواية بها ولذلك تجد بعض الكتب يعني الآن قد يسأل سائل يقول يعني طيب ما في إلا عشرين راوي قل لا فيه أكثر الكامل الهذلي فيه خمسين رواية وابن جليل الطبري كان كتابه فيه أك أكثر من واحد وعشرين رواية وهكذا لكن اختيار العلماء رحمهم الله لهؤلاء يدل على يعني توثيقهم وعلى يعني أنهم اختاروا أجود هذه القراءات وقرأوا بها وحفظت والبقية قد يعني اندثرت ولم يعد أحد يقرأ بها وهذا من تمام وكمال حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم ولا يدل ذلك على أنه قد ضاع شيء من القرآن الكريم حاشا وكلا فإنه قد حفظ ولله الحمد أيضا من المسائل المهمة قضية المصادر مصادر القراءات كما قلت لكم أنا تحدثت عن هذا قلت لكم من كتب كتاب التيسير ليابي عمر الداني مهم جداً كتاب السبع لابن مجاهد مهم جدا الشاطبية المنظومة مهمة جدا الدرة المضية لابن الجزري مهمة طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري مهمة جداً جدا في القراءات العشر الكبرى كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري هو أهم وأجود كتاب في القراءات العشر وكل الآراء التي فيه من الآراء التي اتفق عليها العلماء واستقر عليها العمل والرأي والقراءة حتى اليوم. الكتب كثيرة جدا بعد ذلك لا تكاد تحصيها في القراءات فيه من أفرد قراءة نافع هناك من أفرد قراءة مثلا قالون عن نافع ورش عن نافع وهكذا كل قراءة من هذه القراءات لها كتاب مفرد فيها صنف فيها أبو عمرو الداني مفردت يعقوب مفردت فلان مفردت حتى أكمل كل الروايات العشرين يعني هذه أهم المسائل التي يعني يمكن أن تتحدثها عندك سؤال يا منصور هل يدخل النسخ بين قراءة وقراءة؟ حد كلامنا على ما ماشي. كيف يعني؟ ينسخ حكم شرعي قراءة تثبت حكم. أيوة. قراءة أخرى تنسخها. لا. لم يثبت. لم شيء. يثبت هذا وإنما الذي يعني بالعكس قراءة تشرح معنى قراءة. قراءة تبين معنى قراءة. مثلا ولا تقربهن حتى يطهرنا. هذه قراءة. وفي قراءة أخرى ولا تقربهن حتى يطهرنا. ففسرت هذه معنى التطهر يعني الرجل عندما تطهر زوجته من الحيض هل يجوز له أن يقربها قبل أن تغتسل أو لا حتى يطهرن يحتمل يطهرن يعني يطهرن من الحيض لكن حتى يطهرن لا يحتمل الله حتى يغتسلن فإذن القراءات تفسر بعضها بعضا ومن إعجازي شفعني هذه مهمة سؤالك هذا جميل فعلا من كمال إعجاز القرآن الكريم أن كثرة قراءاته ورواياته لا يوجد بين رواياته أي تعارض ولا اختلاف ولا اضطراب ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم انتهى وقت هذا المحاضرة شباب شكرا لكم أي وريق المشاهدون على متابعتكم وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأنا أعرف ربما كان في المحاضرة شيء من الاستعجال والتعقيد وربما في المحاضرة الماضية عن الحرف السبعة ولكن أرجو أن تقرأوا المصادر المراجعة وما ذكرته لكم هو يصلح أن يكون مفتاحا لفهم هذه الموضوعات اراكم ان شاء الله في المحاضره القادمه وانتم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته